بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها تحدث اخبارها بان ربك اوحالها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره